مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم ألا إن نصر الله قريب انه مدخر لمن يستحقون ولن يستحقه الا الذين يثبتون حتى النهايه الذين يثبتون على الباساء والضراء الذين يصمدون للزلزال الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصر بل الذين يستيقنون الا نصر الا نصر الله وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ المحنه ذروتها فهم يتطلعون فحسب الى نصر الله لا الى اي حل اه ولا الى اي نصر لا يجيء من عند الله ولا نصر أَصْرَى إِلَّا مِنْ هِنَّدِ اللَّهِ مثلَ كَانُوا فَكُونُوا لِلْأَعْدِيدَ تَلِينُوا عِيشُهُمْ كَانَ جِهَادًا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 قتل وقتال لا سكون من قال جن وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون في هوا الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون في هوا الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم بذل لروح حبكم صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم ععلاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم يا دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا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 كان طعانا يومكم دنياً ينحرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين, أمين مثلما كانوا فكونوا فَكُونُوا لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثلما كانوا فكونوا بالأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا, عيشكم دوما ركونوا, عيشكم دوما ركونوا